ويل لكله مزت الل مزه الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخلده كلا لا يُبَزَّن في الحطمة وما أدراك مال الحطمة نار الله المقدة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 أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَظْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرًا أَبَابِيلٍ فَارُمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فَاجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ